121-وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا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 وَكَفَىٰ رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتب الله وَلَا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك أولئك شر مكان وأضل سبيلا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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً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 وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما أقهران لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرموا الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرموا الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتن فسوف يكون لزاما <تصفيق>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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمًا فوهب لي ربي حكمًا وجعل لي من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُنْقِرِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 قالوا أرجه وأخاه وبعث في حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانواهم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا لَفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ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 فَأَرَتْ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 والتبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إنها أولئل شرذمت قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا جميع حذرون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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأِ إبْرَاهِيمَ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاتِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعُونَكُمْ أَوْ يَظْرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا أَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين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 ربها بلي حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وأفير لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا يؤمن فعما دون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.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 فلو أن لنا قوة فنكون من المؤمنين، فَلَوْ أن لنا قوة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم.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 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَفْتَ أَمْ لَمْ تَكُم مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنَّهَا إِلَّا الْأَخُلُقُ الْأَوَّلِ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون نادمين فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية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 أوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال التي الأولين قالوا إنما مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الفله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية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 121-أفرأيت إن متعناهم سنين 122-ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 123-ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 124-وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما كنا ظالمين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 وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً تصرموا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي يقلبون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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سيئنا لهم أعمالهم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 سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون.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 قال سنظر أصدق أم كنت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني إلي كتاب كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ